ملك الغابة ملك الغابة قد قدم للذئب صغارا, للذئب صغارا وأرى التاجر يهوى بيعتن فيها خسارا, فيها خسارا وآرى المصنة عندما يتنفس الزمان أعاصير الفتن يختنق بدخانها وتضعف قواه وترحل عافيته ويحتار أطباؤه وتتهاوى أركانه ولكن يبقى الوعد الحق بإفاقة الأمل بعد الألم واليسر بعد العسر وإشراقة الصباح بعد إسدال الظلام ومهما تنكب السائر طريقه وتعددت السبل وتداعت الأعداء فالفرج قادم والأمل باسم والأمة إلى خير بإذن الله ملك الغابة قد قدم للذئب صغارا, للذئب صغارا, صغارا وأرى التاجر يهوى بيعتن فيها خسارا, بيعتن فيها خسارا وأرى المصنة دلا قاس من دون اشاره أصبح الاعداء يا للهول فينا اصدقاء اصبح الاعداء يا للهول فينا اصدقاء اصبح الاعداء صاروا أبحروا بالناس في الريح الدبور واليهود استأسروا الأقصى ومسران الطهور النصارى أبحروا بالناس في الريح الدبور واليهود استأسروا الأقصى ومسران الطهور وعراك حول دنيا الهون في حم تفور ورحل الحرب على المسلم في الأرض تدور وعراق حول دنيا الهون في حم من تفور ورحل الحربي على المسلمين في الأرض تدور وصراع يملأ الأفواه من أجل البقاء عودة الناس إلى نور الهدى عين القضية وتلاع الحق عرش المجد من درب المنيا عودة الناس إلى نور الهدى عين القضية وفتناء الحق عرش المجد من درب المنيا نعقد الرايات في عزمه وإخلاص ونيا لم تزل فينا نفوس تجتهي الموتى أبيا نعقد الرايات في عزم وإخلاص ونيا لم تزل فينا نفوس تجتهي الموتى أبيا بانتصار باهر نحيا وإلا شهداء من هنا من مهبط الوحي وميلاد الرسول كان عرش الظلم ما زوا على شعب الجهود من هنا من مهبط الوحي وميلاد الرسول كان عوشظ الظلم زوال على شعب الجهود، مبرأ بالدين والقرآن أخذ عدول، ششع النور على الأكام في عرض وطول، مبرأ بالدين والقرآن أخذ عدول، ششع النور على الأكام في عرض وطول، واكتسز أو طالنا في عز زوب الضياء. لم يزل السيف في كف الفداء صلصلة فاقرأي يا أمتي في الليل آية الزلزلة لم يزل السيف في كف الفداء صلصلة فاقرئي يا أمتي في الليل ايات الزلا بدل لا اتركاب بالخطايا مثقلا ربنا البالي قريب عند عبد املا فاقرئي يا امتي لا اتركاب بالخطايا مثقلا ربنا البالي قريب عند عبد املا فذكر اللهم ليدعي اشتد البلاد